إِيَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتِيَةٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِن يرْفُضُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَبِّ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ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 وكذلك زي ملك كثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فَذَرْنُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ